والله الله رب في صور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم محمد وعلى اله كما صليت على ائمه الراشدين وعلى اله على محمد, محمد كما على ائمه الراشدين ثم ان بعد فقد سلمت في نفس عن أو العلم تتكلمنا في بيان أهمية في هذا الفن لأحد الصمع من أهل الحديث الجبار وأن هذا فن مخفي لا يتأكده كل واحد حتى ويوجهني من أهل الحديث وأنا أضرب لكم المجال لأن تتعرفون على الوسائل التي يستطيع طالب الحديث أن يتعرف بها على العلل لأن هذا الدرس المختلف كان في العالم الواضح ولكن يضطنى تحديه على عجلة من أمينة لضيق الوقت وضيق الوقت في هذا العام أشده تطيقاً كان يقضى أشده من أخي التزعين لأن الدرس في الشهر مرتين ويمهج كبير على هذه ورده فإذا أحييلكم على الكتاب سيانا في شرح الشيخ أحمد شاكل لبيانه وطرق مع إزباد العلم ونتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل في شرح الحديث المطلق والحديث المبرج وكلهما لوعان موعد الوراه في العلم المصرح قال الشيخ رحمه الله عليه النمر التاسي وعشر المبطرين المبطرين في أخيراني الدرام يعني هذا النمر من أنواعي الحديث يعني يحتاج إلى تركيز شديد وضع تركيزية شديدة فيه إن شاء الله سؤاليات ومن خلال ما نتكلم إن شاء الله وعز لشاهد نكون في جوائز رسائل بسيطة إلينا أولاً ذكرنا أن أي مصطلح شرعي لا بد لنا من كعديده من جانبه الجانب الأول المعنى المغير والجانب الثاني المعنى الإيه؟ أسفع الجسر واللغوي سوفوف في الطرال أن يقال المعنى اللغوي ولا تقول المعنى اللغوي لأن اللغوي من لغى يبهم أما اللغوي من أصل اللغة وقلنا كذلك في عيودة أخرى أن هناك ترابط بين معرف التامة المعنى اللغوي والمعنى الاسطلاحي لأن غالبا المعنى الاسطلاحي في كل مدلالك المعنى الأدو من طرائق الكلاء او بعض من ذلك اسم فاعل من الاضطراب والاضطراب بالضاد والطاء الاضط هو والضد حرف جميل اختصت به اللغه العربيه دون سائر لغات الدنيا لانه هناك ليس هناك في الدنيا لسانها لغه فيها حرف الضاد إلا اللغة العربية لذلك حتى اللغة العربية السلامة هي نقطة بحرث الضغطين وقالوا من الرسول أنه أبصح من نظف الضغط أي اللغة العربية صلى الله عليه وسلم فالإضطراب اسمه فاعل والإضطراب إيه؟ اسمه فاعل المطرق أعني المطرق اسم فاعل بإيه؟ من, من الإضطراب وهو اختلال القمر وعدد انتزانه الاضطراب معناك اختلال القمر وعدد انضانه وحدد اختلال قمر وحدد ايها وهذا فصلنا يقول لك تعريف اللغة جدا للاضطراب اختلال القمر وعدد اتزام نعم المعنى هزا كلس من التعليل هاي من تعليم كامل هو إسم من الاضطراب إسم فاعل إش من الاضطراب الاسم اللغوي <تصفيق> اللغه اللغوي تنفع غرض محادثه اسم الجاز انت عارف ان الجاز طالما انها بتتكلم بس كده ده طبعا مش خلاص يعني الصبح تريها يعني <تصفيق> <تصفيق> اللي <تصفيق> اللي يقول يقول مره يعني ايه طالب ليلته يمر على قلبه معلومه قبل ان يمر على لسانيه فهو السؤال وبعد ذلك نتعمق الجيد ويبقى ايه يسري بالجد حديد ثالث اسم فعل من ايه اسم فعل مضطرب اسم فعل من اضطراب الذهان اضطراب ورؤى واصطلاحا المضطرب اختلال, اختلال الامر وعدم وعدم تشفران مبارد متشفر ولا لا برضو يعني اخططنا في الجواب معناه ليس بجواب طويل اولا متقول اسمه فاعي ولا متبين لنا ما هو اسم فاعي المطنق اولا عشان نرى في المطنق هو, هو اسم فاعي واضح وبعد ذلك من تصطلاحنا نحن لم نأتي في تصطلاح بعد نحن نتكلم في الجغل وليس الامر ماذا يقول تعليقين فقد من مصدر اضطراب وهو عدم الاتزان الامري وعدم التناسق الاختلالي و المشروع القديم تميزته لا أنا ده انا اه دي حاشيه مش في التعريف, التعريف اللغوي الاضطراب اسم فاعل من اضطرب اه هو استغلال الامر وعدم التزام فالتساهل نظامي طب التساهل نظامي ماشي ثاني اقرا الجاوب بتاع احنا بنقول اسم الفاعل من الاضطراب هل ده في النحو مثلا نحو تساهل ولا ان ده اسم المصدر كلمه في الصفات ده هي ما لها معرفة الإعرابية الإعرابية هو معرفة أواخر الكلمات من الفاتح والرجالي و... وهي كده والضم إنها هذا معرفة معرفة الإشتقاط علم الإشتقاط المادة وبعد ذلك لها إشتقاط وهذا يكون نواليه في الدراسات الجغوية المو... التي تكون في المعايزة فتح. طيب أما الصباح المطرق ما على أوجه ومسايا في القرد إصلاحاً ما جرى على أوجه ومسايا في القرد تذكر إصلاحاً وإصلاحاً إن شاء الله جزيلاً ونعطي لها أمتلاً أسلاحاً قلت سواء في القربة يا شيخ أولاً؟ في القربة إسم إسم الثالث قول التعريف على السوق بتأذيك اصطلاحا كلامنا جديد هليزي ايه خلنا اللغتين هننشأت لك على اصطلاحا اصطلاحا ايه باجرة على الكمانجيني كده نحفظه لأورج المسرعوية على أورج المسرعوية قوة. او شب في في الساوية. في القوة. ده تعريف ايه؟ المختارين. ولا بد لك يا طالب الحديث تطل ما هي في علم المصطلح المصطلح ان تتعلم ايه؟ التعريف. تحفظ التعريف. شرح التعريف كذا هتطوره تستطيع ان تدفع المختلف ما على طويل المتساويات في القربة بمعنى أن هذا الحديث في المختلف يروى بطرق كثيرة ومتعددة وهذه الطرق يعني متساوية في القرب بمعنى أن راوي مثل ثقة ضابط يرويه في موسنق الاريق وآخر يرويه بالمسندي عائشة وثالث يرويه بالمسندي عمد وفي ذات الرقص تقع تلك الروايات متزالية في التوى من جهة الثبوثي ولا تستطيع ان ترجع إحدى الروايات على الظخرة لا يمكن الترجيح وليس هناك سبب طوي لترجيه الرواية على الظخرة الترجيح نعم ترتيح يعني هل نرتيح مثلاً من أسنده إلى أبي بكر ولا يواجه من أسنده إلى عائشة ولا يواجه من أسنده إلى عمر وابدك نعم أقول رجب يا افتلائي في الأمثال إن شاء الله ستوضح الأهم بس إذنان نريد أن نعرف معنى إيه؟ المعنى الإصطلاحي الشعب يبقى الحديث يرغب على أول متساوية في القرى لا نصفية مع التعريف لذلك بنقول مهمنا جدا. أن نقيمل بعد الشرح شرطين حتى يطلق على الهديث أنه مضطرم في شرطين مميومتين لابد من معرفتهما حتى يطلق على هذا الهديث أنه مضطرم أول شرط اختلاف روايات الهديث بهيث والأمود الجامع بينهم اسم الادراج على الحديث المطالب هو شرط اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهم اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهم دواب الحديث في روايات متعدده وهذه الروايات المتعدده ليست موضوعا على رواية واحدة او متن واحد ولكنها مختلفة هذه الروايات مختلفة قد يروي روي مرسل وقد يروي موصول وضع وهي على لا يمكن جمعينها لأنها مختلفة ومتساوية في القوة ليس عندنا مرجع ومرجع رواية المرسل على رواية ذي الذي وصلت في وقوع الاتراض حفظنا على الحديث النور المطمئة وبهذا الشرط الثاني الروايات في الخوف تساوي الروايات في الحوة لحيث لا نستطيع الترجيح بينها اي بين ملكة الولايات او هذه الولايات وضعك اخونا شروط بقوة الاضطراب حتى يطلق على أو الشرط اول شرط اختلاق الولايات الحقيقة بحيث لا يمكن الجمع بين هذه الولايات الشرط الثاني تساوي الولايات في القوة بحيث الراسطين التقديم بينها وضعك نقفز الشروط ديها جاهزة من على اساسها فرصة الولايات على ايش واضح يا استاذ نعم بعد حتى لا لس... حتى لا بينها مين <تصفيق> اللي يرجح بقى في اهل الحديث يرجحوا بين روايه هذا اللي بيقول في روايات مختلفه عننا اللي منتشر فيه دائما سواء كان في الفقه او في علم الحديث ده انا عدت الطرق في فيه اما جنب او معرفه الناس من نزخ او ترجيح يعني لما يكون في حديث مختلف فيه لا بد ان ننظر الى اول امر هل هو بنزخ ام ليس بنزخ اذا كان منزخا فالاصق فينا المهم اذا لم يكن منزخا الامر الثاني الجمع نجمع بين روايه ولو ما يقولون الا يعملوا اولا الا يهملوا او يعملوا شبه الحديثين اولا الا يهملي الحديث بالأمر الثلاث إذا لم يكن هناك استطاع الجمع يعني يكون في درجة طبعاً الحديث دا ليس في ناس اللي هو المطلوب ولكن ليس لنا طبعاً في خلاف في اللوايات ليس لنا إلا أمران بالأمر الأول إما أن نجمع بنا والأمر الثاني إما إيه؟ أن نرجعوا وكلاً طمرين متعزلوا بالحديثين المطلوبة لا نستطيع مع خلاف اللوايات أن نجمع بين هذه اللوايات الأمر اللول ولا نستطيع مع تسانيها في القوة أن نرجع حد الغيويات على القصر هل أتفلم؟ نعم هل تفهمه موسيقيا؟ طيب النسخ يمكن يبصر؟ النسخ يبصر أولاً ولكن النسخ قليل ليه؟ لا أعلم لا أعلم تعزل ما عرفت النسخ؟ لماذا النسخ قليل؟ لماذا؟ تعزل ما عرفت النسخ؟ إيه؟ تعزل ما لا لا تتعزل مع عدة النسخ ليس كنت لذلك انثى انثى البول المدركه لسه عليه معول كبير واننا معول على الجمع والتوجيه انا اتخصص روايات اعمال النفس طيب في تهليل لهذا الجواب مع قله الناس ايه فنادي تدليل ايه قله التدليل لا هو لا ده من اسباب معرفه الناس الزمن التراخي لكن ما لا على الناس في وجهه وبالتالي اللي هيجاوب بقى يكون كويس ان شاء الله خسرت ال لا الناس تعالى بص من مختلف الفترات الزمن لا لا مش شرط ويعني الناس غالبا هيكون يعني حديثي الزمن الحالي حكم هذا او مش لا هو اجل تعالوا احنا لازم نجيب دليل المسائل ان العبره بالدجنس بالجديد لا المسائل فيها ناس قليله بالعربي فيت اثنين ما لهذا الجواب يعني ايه معنى للعلل يثني جديده امال الناس فهمت. فهمت لا للعلل يثني لا. لماذا لانه عمل الناس كثيرا بنواحي مختلف فيها جواب بسيط جدا يا فندم لان المنسوخات محصوره في كتب واضح الحديث الناس اول منسوخه لا ولايات المنسوخه في كتب واضح ايه في كتب ايه ابن الشهيد لك لنسا هنا ناسك ولا نعم طبعاً بالنسبة لي أنا أفضل شاست ابن الشهيد مش الناسك والمسوف أصلاً عشر كتب بساطة لتناسك والمسوف الحديث كتاب مين؟ الحزين الحزين لو كانت حاجة جداً لتناسك والمسوف ولذلك مكتب قرن العلم لا تستغني عن كتابة الناسك والمسوف حتى تقفى هاة كل هاة الناس لدي الحديث المسوفة محسوها بعدد المحدد، بذلك لم يكتب فيها كثيرة لماذا؟ إنه ده في هذا الأرض في كتاب ده الحزيم في اسمه الاعتبار في النافذ والميزوذ والإمام الحزيم هذا إمام من أهمة وما وماذا صغير السلم، ولكنه مخلّى في علم الكثيرة رحمة الله عليّ رحمة الموزعة له كتاب اسمه الاعتبار في النافذ مهم وهذا في الحديث ايه؟ المنسوخ لأنه في نسخ في القرآن في نسخ في القرآن وما يعنينا هؤلاء هو ايه؟ الحديث المنسوخ وعلينا في نسخ في سيد وفتلح سيد أما بالنسبة للمنسخ في القرآن الفتيتة هو المعاصم ولكنه يعني حصر المسائل القليلة في المنسخ ولايات اللي فيها يعني كذلك في رسالة المسخ في القرآن وهو كتاب المسخ في القرآن يمين مين يعرف دكور وعليس مجدد مصطفى زينها اللي هو مين مصطفى يعني, يعني في مسألة المسخ وريد لكم أشخة كتاب معاصر في القرآن المسخ في القرآن وهو حال لما سذكره وزايدتهم عليك وفي السابق حسيني في الحديثة اليومسية حسيني أعتبر الحسيني بم... م... أم يعتبر في هذا الباية نعم ولكن الكتاب عندي منه نوسها ولكنه يحتاج إلى توقفة الهوز من بعض المطلقين والجوار يجمع نوسة اليومسية رأيت كتاب زيزا نعم, م... نعم. معرض الكتاب شفت أخي الجمع بين الاثنين الناسفة المسلوفة القوى النصفة أربعة ممكن نعم ن طيب بعد الناس يبقى عندنا الجامعة السويس في الهواتف الثلاثة إذا الجامعة والتربيه ما هي عواسع جيدة مالذيين ما هي عواسع الناس محصول لذلك دليما الدماء المختلف فيها يقولون الجامعة أولى من التربيه الجامعة أولى من التربيه واضح <تصفيق> إذا لم يستطيع الطائب للجامعة فعليه بالتربيه وما هي لماذا؟ لأن النصوص اللي فيها اختلاف نقول أكثر معرفاً الاختلاف الموجود في نصوص الكتاب والسنة نسميه اختلافه راهي وليس اختلافاً حقيقياً لماذا؟ لأنه لو كان هذا الاختلاف اختلافاً حقيقياً لكان هذا الكتاب ضارباً بعضه ببعض وهذه السنة ضاربة بعضها ببعض والقرآن لا يضرب بعضهم ببعض والسنة كذلك، بل هو متكامل إنما نحن طلبة العلم وآهل العلم يتصورون هناك خلاف في النصوص يتصورون ذلك، ولكن عند المعين النظري والنظر إليه بعين إيه؟ التحرير يعني أن هذا خلاف الراهير وتستطيع أن تزمع بين الله وبرجه حتى نهاية الله لذلك اللي تكلموا في التعارض الظاهري كان له كتبات كبيرة أنا فرقت الإمام المحاسم الظاهري له كتاب في التعارض الظاهري في عشرة آلاف ورقة. وهذا عائل الموحدة غير ما عند الثلاثة القادمة وفي ثلاثة قطب الثلاثة الكثير من الدولهم الثلاثة فلمون أن هذا من الثلاثة اختلاف ايه؟ في اختلاف واغري وليس اختلاف حقيقي قال الله عز وجل ولو كان يومد غير اللهي لواجه فيه اختلافا كثيرة فأقوموا فلا فهي مهم ليون الله فليس فيه اختلاف تأكيد ولا محيط طيب نعود مرة أخرى لمسالة الاتراب الاتراب هنا حديث مختلف فيه ولكن ليس فيه نسر هذا المالي وكذلك لا نستطيع الجمع لاختلال الروايات ولا نسمع التوضيح لتساوي الروايات في القوة فماذا يكون الأمر؟ تضرق أن يسيره وعلى نعرف حكم إيه؟ الحديث المطالب الجهد القبولي وعلى ذلك لما فقاليلاً يا لما يكون فيه نوع من أنواع الحديث فقاليلاً أن تكون هناك رائلة من السنة وعائلة من يعني خاليكم تكتبنا ج use in metal فيه شدود في السند وشدود في الماد عشيك؟ <تصفيق> المطالب كذلك في اضطراب البلد وفي أيضاً في في الماد المدرج كذلك سيأتي لا اليوم فيه إدراج في السند و في إدراج في الايد في الماد فالعلن الظاهرة الخافية لما تكون في السند يكون في الايد في الماد أذا اللي حبينا وحبوا- نقصر المطالب نقصناهم إلى نوعي اضطراب في السنه وبالتالي اضطراب في المدني عايز طريقه السبب والتفويض ده في هنشيل اي بين بينجهم نتكلم عنه، المطارقة التعريف، لغوي، اسطلاحي، شرح التعريف إذا كان هناك حدود التعريف، بعد ذلك أخسانه، وبعد ذلك أمثرة عليه إذا فيه سفر التحصير كده الجزء، والعقلية الإنسان عقلية مركزة في الفهم، واضحة في حيث المعرومات متسانسرة، حتى لو مستشيل، بالخلال إلا التسلسل تصدير أن تتذكرها وإذا تبقى أخسانه، اضطراب السند، واضطراب في ألم ذكرت لمده الامثله, الأمثلة للتدبير والبيان يقال في مثال يتضح في المقال فنوع من ايه بعض الامثله لهذا البيان يهمني جدا شروط قوه الاطراب حتى يطلب عليه الاطراب والطراب في حدينا نقول الشواهد دول ابدا المواد الكتابه الطرق <تصفيق> السنه الطرق الفقه لأ، أنت لن تركيس النار في روايات الحديثة لا، أسفل، أنا بتجلم هذا جواب جرائي إسماعي، أنا بحسكه في سبارعه بالأقسام الأخ الفاضل اللي بلعفتني بفوت طب في روايات إسماعي من جمال خلاف جواب بحيث بلون مجرد بين هاتف رجل مختلفة تساوي الولايات تشوى بحيث الآن أصدقى التبنيه بإنأخذ الوقت طيب مثال المطلب في المكتب اختموا هنا المزاج حديث قبيبة كريم رضي الله عنه حديث قبيبة رضي الله عنه طبعاً أعمل في المكان لما هو بكلم. عند طلاب الحديث أن الصحابي إذا ذكروا يجب التربية عليه أن تكون رضي الله عنه ولما ظهرت فتنة الروافق قديماً كانوا أبو يسهرون أبو بكر يسهرون أبو بكر وعمر ورحمان وعليه في سنة المجومة للأعياد ويردون عليها يقولون رضي الله عنه ورضي الله عنه يسهرون أبو بكر وعمر ورحمان وعليه اذن السياح يقدر هذا فصل مهم في سلامه سقوط اهل السنه في الصحابه الكرام وعدد قام عليهم كما قال السيعه حديث ابي مكرن رضي الله عنه ابو بكر اعرضها لي في هذا الحديث قلت ابي من ذكر النضف المواضف اللي رضي الله عنه انه قال أبو بكر مع انه الصديق الا انهم قليل الرواية في الحديث طيب سؤال عظيم خير الموضوع لي. لماذا كان ابو بكر قليلا روايته الحديث قولنا مع انه صديق الامه ولو مناماته الكثير انشغال بالاستلاف <تصفيق> واحد لا لا ما أحقق إنشغاله وإنشغاله الرجال يو... قد يرد على هذا الجواب <تصفيق> <تصفيق> إنشغاله والخلافة أولى لإرهار عنه <تصفيق> لأنه يحقق للناس ويتكلم في كون القضية <تصفيق> صغيرة وكبيرة فمن باب أولى أن يوظر سيما أنه كان وزير الرسول وملازم له إنشغاله وإنساب الرجال أبو بكر كان نعطل المدى لذلك أبو بكر في الفترة كثيرة ومحقه بالفترة نعم أبو بكر تولى الخلافة عامين وونين كده عامين وعده تشهر وادي فتره قليله بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام وكانت فتره اضطراب انتقاله الامر من الرسول الى الخليفه العظيم صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> الله عز وجل وذلك انتقاله الى يمت في امر المجالس حاو وداعين ومقيمين او مرتكبوش ذنبات يعني فحدثت هذه الامور والحوادث المهتدون ظهروا وظهرت فتاة كثيرة وقروب وغضوات وتأمير كتوب وغير ذلك المهتدون فشغل بمثل هذه الأمور فلم يكن كثير الأدوية كذلك من ضمن الأستاب أنه كان التورع عن الكثرة الأدوية خشة الهتوع في الكسر مع أنه صديق الغمم وهذا من الظلامة حديثي رضي الله عنه معه. طيب حديث أبي مجرم قد عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراك شبتا قال أنه قال يا رسول الله أراك شبتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشيّبتني <تصفيق> قُلت وأخذ وعيته هذا قد يقول قائل هذا الحديث مشهور أنه ضعيف شكرا؟ نعم مشهور هذا مشهور أنه ضعيف هذا حكم ولكن أنت تطالب حديث لو أنت تعلم لماذا حكم العلماء على ضعف هذا الحديث علاج هذا الحديث بالتضعيفي إنما هي كاتبار وسيجيه لنا إيه نوع للطلب اللي كانت في الحديث ده؟ واضح؟ يعني ما يكفيش أنت تقول إيه إذا الحديث ده ضعيف سمعت بمثل أن جميع أنت ده أو من المخاطنين أو دينار أحمد أو ما شبه ذلك ولكن هذا لا يكفي أنت طالب حديث لابد أن تفتش في القسامين وتعلم ما سدب الحكم واضح؟ فإذا قلت ضعيف هذا حكم إجمالي ولكن انت قال حديث لابد أنت علم الحكم التفصيلية هذا الحجيث <تصفيق> قال فيه فينا الدارة رحمه الله عليه هذا مطرب هذا إيه؟ مطرب لما يأتي قول الدارة قطن <تصفيق> هذا مطرب يعني إيه؟ إيه معنى مطرب؟ تفهم معنى مطرب من خلال التعريف الذي ذكرناه وانخدح في جهيه وثبت في قلبي اللي هو ايه؟ جرى على أوجه متساوية في القول جرى على أوجه متساوية في القول ولن نستطيع الجمع على الطريقين بشكل تبلي ذكرناه ورحب لا بيوم إلا لطريق واحد وهذا الطريق الواحد اختلف فيه على عشرته أوجه ده لو في العقد دي اول احنا بنتكلم دلوقتي في مطالب السند ولا المدل المدل المدل امم كلام طيب لو بنتكلم في السند اختلفوا فيه على 10 او ولا دول بالطريق ده هو واحد واختلفوا على 10 يبقى ده بيطالب ايه بالسند فنكمل ذات الكلام الامندل أخوتي رحمه الله عليه وقال هذا الحديث المطرد لم يروى إلا من طريق واحد وهو طريق أبو بسحاب واختلفوا في الروايات عنه على عشرة أوجود عشرة أوجود في اختلفوا فيه على عشرة أوجود ذكر خمسة وجود منهم أول أمر أنهم أي الرواق في طريق رواق عن أبي موصول موصول بمعنى <تصفيق> إيه؟ مرتصل أنك كده ما معنى الحديث المرتصل؟ منهج العام الماضي الخضر؟ ما حدثت تسجد سواء الإسحابة أو مجد تلماعه من النبي أو السحابة أو طيب، لو قلنا أنا معنا أن أن يكون قدرون من رؤية سماعة من فوق ومبشارك. ببشارك. ببير وصفة الكريم. عنه من طريق خلي. موصول. خلي. ورؤية عنه خلي. من طريق مرسل. ورؤية. ورؤية أنه من مسنق الابطر. ورؤية خلي. أنه من مسنق ساعة. نادي وقص ورؤيه النوم المست السيده عائشه وغير ذلك من دي يبقى عندنا امرين اختلال الرؤيات ولا انخفاض الجامع وقوه الرؤيات ولمن في التميح شوف كمان هي النوم المضطرب كمان هي النوم ايه مضطرق. ده بنسميه ايه مضطرب ايه السلم صعب يبقى ده صعب من زعب يعني فيه فإنه يخبرنا عندما يذكر صحابي بإسمي مجردلا من غير مرضيسة إلى مين فيحمل على أشهرهم يحمل على أشهرهم فعش راحت الصحابة مين؟ عن صعب الدرس والفقص وهذا نظيره بالنظر ذلك ما يقول حمدنا من النظام المحبار عليه وحيكون ذكر جابر في الأحاديث فإنما هو جابر ابن عبدالله لأنه هو أشهر وهذا بجسبة هل أحد يستطيع أن يكون هذا الكلام؟ الكلام الذي نعمل تنقض بيش راحه؟ بس بس يبقى؟ في بس يبقى؟ بس يبقى؟ بس يبقى؟ بس ولكنه كان نبياً فأن <تصفيق> الحديث رواي من طريقة ما أحد واختلفوا فيه على عدة توجه الأول منها أنهم وصول الأبي إصحاق استاذ علي ذكر ثاني انهم من طريق ابي بكر الصديق اذا ذكرت موصولا ذكرت النقيض الموصول ال ال الثاني انهم من طريق ابي بكر الصديق والقول ال الثالث انهم من طريق سعد سعد نادي مرتص <تصفيق> أنه من طريقة إشتروا طيب أفضلت في العمر أنت قلت القول إذا قلت القول كان هذا المسألة فيها عبد التحوير إنما هذه الروايات الرواية الأولى رؤية مرسولة وإحسانية مرسلة وكذلك تكون الكلام كلام أحلى علم دقيق الحب يكون هذا التعريف الكلام الإمام الدراقرطي وأنت قلت هذا الكلام ولم تعبد الإمام الدراقرطي ومن الآمانة نسبة العلم هي لقاء طيب أنت قول مش هذا ثانية هل نحتاج؟ خطر هذا الحديث كل روه يا ابن الواحد هو طريقي الاصحاب قلوا كلامي إمام التراحوني أنت تتكلم كأنك ما شاء الله من حفاظ ديار مسر قلوا <تصفيق> أنت الكلام مش قلنا الإمامة جديدة إلا خائلية خاطر خاطر خاطر خاطر نعم هذا رؤيا مشهوره يعني لا هو اولا الان ممكن ياخذ ثاني انما هذا مضطرب وبعد ذلك فصل كل طبعا النموذج ده ممكن هذا الحوش مش بيطالبش لا من ولا من ربع ساعه ولا ربع ونص من ذلك واختار على 10 اول هنا وجه الاحوال الصحاء موصوله اه رؤيا روايه اولى رؤيا عن الاحوال الصحاء موصوله ورؤيا الزواج هي انه مرسله فائزه عن سعد عن سيده علي طيب وكذلك قلنا ان هذه هو اوجه اخرى لم يذكرها الامام الدارقطني وقلنا ان هذه الروايات ممكن في الحديث اكثر اضطراب ممكن يكون شاهد او معروف أو منكر واضح ممكن يكون منكر يعني هو مجهول السند انا دي موضوع جميل جدا لنشتستيعوا الدخانوك ومشارك موضوع دان جيدين خلصتيعوا؟ شاول الله الفروق عاكين الفروق جادي الفروق لا اهم جميل جدا من الكبيات عموك الدخ من الكبيات عموك يعني فيه كده كده انا لا اعز اجل اكناه لعدة المكتب بنتهي هناك يعني علوم خادمة لفهم الفقه علوم التخدمية في الفقه العلومية عشان يعني يخرب في الأمة فقهاء لهذه النواسل التي تستجد في الأمة والحواسل كثيرة التي ترك على أسماء العلماء وترك في حياة الناس تحتاج إلى تخريجات الوفيق النواس تحتاج إلى تخريجات فقهية كثيرة فعدة المتفق في علوم كده من الابديات العلوم الشرعيه التي ينبغي على طالب الفقه ان يتعلمها زي علم الضوابط الفقهيه وعلم القواعد الفقهيه وعلم الكليات الفقهيه وعلم النظريات الفقهيه وعلم الفروق الفقهيه وعلم الاصول الفقهية الفقه وعلم الاحكام الجزئيه واضح وعلم القوائد القانونية لا لها ارتباط يمكن القوائد القانونية يخترسها من الشريعة وبالتالي هذي... نحن نتكلم من هذا خلاف العلوم الخادمة للفقه اللي هي نحو قبير نتكلم عن العلوم الشرعية اللي هي وكذلك علم الإيه اللي انا نتكلم عنه في هنا علم الإيه في فروط الفقهية فكذلك لو استطعنا أن نفعل بحث جميل جداً فالفروط في علم المصرح بمعنى، أنا لما بتكلم عن المنكر، وعكسه اليد المعروف، وعن الشاز، وعكسه اليد المحفوظ، نورت فنوك بين هلالك، وأنا أستطيع أن نورت فنوك بين كليهمة، وإن الحديث المطالب، اضطراب، واضح، لأن اذنواية المختلفة اللي وردت، الحديث هذا مرة مرزول ومرة مرزل ومرة عن أبي بكر ومرة عن سعد ومرة من عائشة قد يخرج الحديث من الاختراك إلى ترجيحه بأحدى النوعين منطق أو معروف أو شاز أو محفوظ صح؟ لو, لو استطعنا الايه؟ لو استطعنا هنا في الترجيح صح؟ هنا ترجيح هنا عدن جامع وترجيح فإحنا هايزين نعمل جاد للمصطلح ونستطيع أن نخرج الفروغ بين أنواع العديث التي يكون فيها الفروغ مرتبط مش كل فن المتجمون مصطلح يكون فيها الفروغ ولكن في بعض الفروغ في يكون فيها الفروغ زي ما زي بين الملكة المعروف من فقه الشاز و المحفوز وهكذا دي مهم ما يكوانا، كذلك صور من قطاع ومتى يجتمع ومتى يفترقوا الانقطاع وضحك الإعطاء والانقطاع والأرسال والتعليق فاكرين حاجات دي؟ خدوها كولاً ايه فاكرينها؟ طيب لو استطعتوا أن يكون باكورة كده المشروع يعني مشروع بسيط كده في أوراق مثلاً 15 واراق أو لشي، فاو في جرحاته في في السجن مشاب بتاع عوضة المتفاكة مع تطبع؟ ليس الضغط طيب النويس ده بيطول الايه بيطول الايه المد الثلث المد يبقى نفس المد ال طيب اذا كان تعريف المد كده طيب المد تعريفه تعريف المد المال تظيف هو ما ذكره بعد الصح Weihnacht وقول لنا والسلامة وفعل وقت البلد اوجد للقون ف poet عليكم صلاة هنعم هو الكلمة الجديدة ليس فيث ب être سنة امه يا إخواني هذه بداهيات في علم المصرح اتفضل أيضا لفو التصميم بتاين هو ما يتاين إليه السنب من الكلام أصمعتش أقول كلام الرسول <تصفيق> لأن المتن ممكن بكلام صحابه اتفضل لك صح هو المتن تعليقه وبعدين في المترولة حضرتك المولة تاين؟ حضرتك المولة صح في المترولة اللي كانوا حضرين بتاس الفات مالورت الكلام بعد السنب ها؟ يعني الكلام بعد السنة لأ ما يكفيش ورده يعني ايه يعني ايه يعني بص حضرتك بص الكلام بعد السنة تبا ممكن يكون يعني الاصل الابقاء على ما استقر عليه اهله بسنوع فنكون ايه؟ لذلك انا ارتكبه في دائم الكلام في المطلق ان في تعريفاتك المخروض نحفظها بضربة حديثة المتن المتن ايه؟ ونحن هو آخر كلام تأتي بكلام رمضي منتاع إليه السمك إنت تحفظ <أنت, إنت تروح تحفظ وإنه قدش تحفظ بيه تحمس نفسك المزل تتحفظ المصراحات إيه ما ينتهي إليه السمك ما يمتيش برضو إليه السمك غاير غاير ما ينتهي إليه السمك من الكلام يوبا تعريض ايه المفروض تطال بدل ما انا ليه الكلام لان لا ي... لا يرد عنها شاهد الا العديد ده جامع ومحتوي لا ياتي عليه استدراك من الواحد يقولك غايب منتهي الى الكلام يقولك لا الجهاله تكون هذا الكلام ناقص في التعليم والواحد ما يتهيئ الى الكلام الواحد يجي يقول غايب يكون نتكلم في كلام ما ينفعش لابد ان يكون دي حتى يكون مرفوعا أو مغفوما أو مخدوعا كان يشير نواق دار في علم الحديث واضحا وبعد يا إخوانا موسيقى مش عالي الشرفة لكن ياك حديث يا شيخ حديث الليل صلى الله عليه وسلم موسيقى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب مقترب المدح مثال، الإمام الترمزيك روى عن شريك وهو شريك بفتح الشين وهو القضي الكوفي المعروف ولا يقال شريك, ولا شريك. دي أمور طبعاً ضد الأسماء هذا علم، هو علم مصالح شاء الله لاحقه إليه روى الإمام في جمالية عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال سُجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في مال حقا سوى الزكاة سوء بالعمل الأخوات قال عليه الصلاة والسلام إن في المالي حقاً سوى الزكاة يبقى يوية النام الترميزي ركزوا الجيدة بحرم لكلة المختلف والمختلف في المجد هيكون في إيه؟ في كلام الرسول في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام لأن فيه اتراك في النوايات في النقل عن الوصول عليه الصلاة والسلام يبقى هذا الاتراك لا يخصوش من خلاله صلى الله عليه وسلم وإنما نعلّى ممن أتى لعدمه من الرواية فالنام الترميزي رحمه الله عليه رواع منه شريك. عن شريك واحد يقول أبي حمزة يقول شرائك كمان؟ كمان عن مين؟ عن أبي حمزة عن مين؟ عن مين؟ الشعري الشعري والشعري؟ الشعري الشعري طيب مين؟ بسم الله، فاطمه بنت قيس فاطمه عطينه لندن رضي الله قال انت سئل رسول الله صلى الله عليه فقال إيه؟ <تصفيق> فقالت إن فلمالي فقال حقاً سوى بزجاج أرجزه، فلما فيه مشكلة في المزج يبقى الإشكالية في هذا الحديث بجال محمد الروبي في هذا الكلام الكلام بمصور عليه الصلاة والسلامة وستكون هذه الإشكالية في المواهد يعني معنى الحديث إن في الزكاة حقاً سوى الزكاة أي أن, إن المال حقاً أي أن هناك في المال حق حق يعني بمعنى راتك جيل الزكاة وبعنى هناك أنواع مفروضة المال جيل فرد الزكاة وبعدها ده معنى الحديث وبعدها طيب هذا الحديث يرويه بالنماذا ويخالف الإمام الثلاثي رواب بالنماذا سابقا ليس نبيهي عن طاقنا ماشيخ بخير التبايس قالت عن النبي عندما حسنو عن الزهير قالا ليس في المال أبقى سوى الزكاة بغاية المعنى شمال أو تماما المعنى مش تماما يعني هذا يدل على أن هناك واغيبات في المال غير الزكاة فأنتم تعلمون أن الله لم يحفظ على اللايبات واغيباً في المال غير الزكاة وما سوى هذه الزكاة فهو صدق أو نفع أو مستحب وهذا الحديث الذي يبقى النماذة من قال ليس في المال الحق قد سوى الزكاة طيب الحديث هذا مش كيف تهيه؟ الطرف المتنى الطرف المتنى الطرف المتنى الطرف المتنى الطرف المتنى ماذا حدث الطرف المتنى احنا ممكن نقول الرواية دي ضعيفة ودي قوية نقول هذا شاز و هذا محفوظ صحيح لو واحد ثقة هتوصل منه واحد ثقه والاخر ده يقول يعني... هم... في روايه نقل الخطا نعم في روايه نقل نقل خطا خليك في الروا مش زاويه القوه بتاعه الروا في الزاويه عشان هم قالوا لكم دي بتتصرف جوه الشرطين المبدعين يعني لا انتوا عشان كده ما نفس الوراء يا دكتور في نقطة يعني مصدقة العلم أن تقول لم تكنت يا شيخ بتأتي بمثال للحديث المطارق في المجد فأكيد الحديث ده مطارق بدل المتاجة المثال لكن إنت نفس المهد محدش تشعر عنه واسبنا يكوننا شهيد لله اللي يعلم انا بدي ان تعلم عند الدرس وان انت شهيد غير اي قد يكون لك تصور ان احنا حطينا في ايه اضطر المقت في, في اضطرار لذلك كما قد ذكرت في الحديث السابق كان في باب اضطرار السند قال في كتابه امام العراقي رحمه الله عليه هذا الحديث قال في اضطرار حيث لا يحتمل التغيير هو الذي يتراب حيث لا يتمحيه التأمين ده كلام الانوية زي الجزئية الأخيرة أيها الإخوة الراب حكم حكم الحديث المطاريخ لما نتكلم في الحكم معنى إيه؟ أي الحكم من جارة القبول والرد هذا ما يعنينا في أول مصرح الحديث لا نخذك أحكام في الخرية أحكامنا في هذه مجالة في الفترة إنما نحن هرد يقال له إنيه حكم من جارة القبول والرد حكم المطاريخ إيه؟ بردود ضعجل. طولاً واحداً؟ ضعيف, ضعيف. ضعيف. ضعيف. اه ميس ضعيف طولي الأقصان والضعيف من أقصان الضعيف الجامع الجامع؟ <تصفيق> لا <تصفيق> كل اللي من الجامع ضعيف إيه إحنا قلنا من فعل الجامع انه ان وصل ان وصل ورده يوم الهدف اوصل اه نعم ما هو يعني نحن بقول يا إخواني تسجيزوا إخواني سجيزوا اخواني بقول إيه؟ حكم الحديث الايه المقترن لما نقول حكم الحديث المقترن بنرجع لتعريفه ده هو ما ينفعش نجمع حقيقتين في نفس الروايات متساويه في القوه لا احنا بنخش الحاجات ديت كل واحده في معنى من قضى في ذين محكوم ان انا عايز المقترن بايه بتعريف هو شرح التعريف وكذلك شروطه يبقى انا هتكلم على ما في نفسي الشاهد كده اقول حكمه اقول لا ده في ممكن نجمع ومبنجمعش ممكن نرجح ومبنرجحش ده كلام وسائل. لا يصحف العلم، غير محكم، تماماً، واضح الحكم المنطرد أنه حديث ضعيف، لماذا؟ إما تقول العلم بعد الحكم، تقول لأن الرلاية متساوية في القوة ولا نستطيع الترجيح، والرلاية مختلفة ولما نستطيع الجميع، واضح كذا، إذا, إذا أحببت أن بعد الحكم تسوى التعليم، وضح انا واضح خالص ممكن مرده سريع فين انا ليه لو انت عايز تركزوا ده لسه طيبين يا شيخ طيبين الصامين مستحكم لا كانه مسعود يقول كل نستعين على طال ما يوجد السياج اين انت لو الواحد برده مسير منتظره بيصور المعده مش شغاله كده يعني ممكن مقطعه ده دي تعدى ممكن يقول له شاهد صح على فكرة أوقات الزروة عند الصائب بتكون من بعد العصش اوقات الصفاء والانتباع والتركيز والتحصيل وحضور القلب مش ملاحظينها؟ نعم نعم مطبور حليس المطلب كيف يكون له شاز صحيحي لو كان له مشاهداً يقوموا إحدى الروهايات خرجنا أن عهدت المطلب واصدع رأى ذلك يكون منذ بقى الشاز وعلى رأى ذلك نعم طيب سريع والله وصدق بس انا بقول لك الحديثين <تصفيق> هم هم ايه الحديثين الروايه زيته الروايه المهم اللي قال؟ احنا ده انا بس لا <تصفيق> روايات يعني في هذا النامي الخرميزي له سنة ذكرناه والنامي المهاجة له سنة لما سكره لكن السنة مختلفة ولكن هذا السنة درجانه صحيحه هو أخيه هو طبقون رجاله طيب طيب لو قلنا فيه ثانية جديدة لدينا احنا قلنا حكم الحديث المطلق انه حديث مربوط وضعيف وقلنا التعليق فيه واجه من التعليق زيك ماذي يعرفك؟ ليعرفوا ان شرطكم له جديد زي جديد قلنا أن الحديث المطارئ سواء في السنة أو في المجد ضعيف لماذا إيه الأمر لأنه أنا سلطة حيني رجع بين الروايطين ليه الدول أحنا قلنا الروايط المتساوية في الكوة وحيث لا يمكن الترجيح احنا قلنا الروايطين دول لا فيه وجه تالي احنا قلنا الحكم ضعيف ومرضور بالتعليم يعني أي لماذا ضعف موضوع قلنا تلك سببين وفي سبب تالي السبب الأول قلنا ايه؟ اختلاف ايه؟ الروياء مع ايه؟ مع الجنب. عالم الجنب الثاني قوة الروياء مع روية. عالم ايه؟ طارد ومع صحيحة؟ الامر الثالث لو اتعرض مع الصحيح يقول لك احفراص هميليه ويبقى ليش ياسبقى او حاجة زي كده الامر الثالث الامر الثالث ركز حكمنا بيضاع في الحديث المنطلق لان فيه اشعار ان الراوي عنده خلل في الضبط صح؟ الراوي عنده خلل في الضبط بس يجي من يين الخلل ده؟ ما الرواية دي ومشاركة الان رجحة فعلاً على الرواية الخلل في القطعي خلل في إشارة المشروع صحة آه خلل في الضبط العام لأن في إشارة بقاءة بقاءة الضبط الراوي أو الرواية ومن شروط الصحة طبعاً أن يكون الزائم من هذا القطع لو خفيه الضبط هيبقى حديثة حسنة لكن لو الضبط وفيه يعني نوع من اضطراب فهيكون في هذا الخلل اه مهتم بالخاص اللي في تواريخ السنه او كلنا الاضطراب قلق حتى الصحه او او الحسد نعم اضطراب او الحسد اسمه ايه اضطراب قلق حتى الصحه او ايه اضطراب قلق حتى الصحه تيت يعني لو ضحفت هذا الشلام يحتمل الجابة وهذا اختلاط الرواوي مثلا الحديث على مدى على اختلاط الرواوي علّة أن روضي على النظر يعني تقراج الرواوي في حديث عن حيات بكالب الرواية مثلا أو علماتي مثلا آه بس يعني هذا يعني هيكون علّة غير علّة الاتراض لأن في روايات كثيرة والروايات فيها بقوة بس فيها خلال بالطريق إن هذا قال له بأسولة وصورة وصورة وصورة وصورة وكذلك هو ناس الاسم راون راون داخل أول آآ ففي هناك اختصنين داً لرديني طيب للحديث نحرص الظهرة للطراب ننفعش أنظر بعض جال السياح السياح إزاي؟ يعني لماذا يتنا الحديث نفهم بقاس المعنى؟ <تصفيق> سياح السياح الثالثة الثالثة الحديث الثالثة الثالثة كانت المعنى أفضل من الامر اللي وقع عليه ثلاثه وان لو كان هناك مرجحا لم تحكم على هذا الحديث بالاطراء ولكن في درجه قد يكون راجع لتغيير لهذا الضبط من خلال قول هذا الحديث بالشكل هذا الحديث هذا الحديث لانه ليس, ليس في ممزجه ليس في ممزجه الا سكا فقط يعني جدا جدا بشرط استشهاد هذا الحديث رغم تداول السنه كثيره جدا طيب ايه لا في سؤال جديد انا بتاحد الطلبه يقول مثلا لماذا لا يثمر العلماء في التخاريج بتحريم على هذا الحديث انه مضرب حسنا على الشر وهو غالبا في العصر الحديث يعتبرون هذا الحديث بالضعف وبعد ذلك يغيرون ادعاءات من بالله التعليل والتفصيل والشرح والبيان في الكلام على الجزاء والعلل اللي هو ذلك واضح لذلك اللي بيضعف الحديث بيه من جهه الشذوذ بيكون ضعيف من جهه الادراج بيكون ضعيف ومن جهه الترا بيكون ضعيف ومن جهه النكاره بيكون ضعيف واضح استندوا على ايه الالفاظ اللي هي الصحيح والحسن والضعيف واضح عام والضعيف عام لان يدرس تحت انواع القراء أما نتقدمون فأحياناً يظهرون أن هذا الحديث فيه اضطراب مثل كلام العراق السالح مثلاً أو كلام إمام الزراقدي كان يسهل هذا الإصلاح على كل يعني لا يوجد في الإصلاح ولكن الإصلاحات تتطور ونحن على مستقر عليه الإصلاح يعني مثلاً الشكلة التي يجعلنا نحمد الله عليه في مثلاً السلسلة الضعيفة يقول ضعيف ضعيف جدا مثلاً يعني غالب أحكامي قد يكون نقطب بعض النكارة في بعض الأحديث يعني ولا الاو الحديث المضطرب منه واخر من الحديث المضطرب الا في شرحه في الشرح بعد ما بين الحكم فاهمين يا طلاب دي في أحب البحوث على علماء المعاصرين في ازاي كانت بتالما هنبين بقى اهميه المصطلح بالنسبه لدراستك الحديث ده غريب قال الامام الترمذي ان هذا حديث غريب ففسر معنا كلمة غريب بان الكمام يعني مش فاهم الحرز الكمام نفسه مش فاهم الحرز بخي منها بخي منها كل يوميسي إليونت الميسي لكن كنتم أحبه ألا تسكر يعني <تبق> <تبق> <لأ منتاري> ولكن أنا أقول إذا لم يفهم ويشرب هذا العلم حتى النغاع مين اللي يتقوم؟ إليونت الميسي له كتاب اسم العلم في آخر كتابه الجامع كتاب حافل جدا يدل على حذاقة هذا الإنمام في هذه الصمع الحديثية الى درة ده تجعلهم في, في المصف الأول مع ابو خير وعلي ابن المديني وعمل ابن حنبل وجحيا ابن معين ويعني أبو زرع الرازي وابن حفر ابن أبي حادم يعني في المصف الأول في معرفة جهلة يعني درخوتنا وغليه تاني فلا يعني الإمام الدرخوت، الإمام اللي بتتلوصي الكلام الإمام الترميزي له الصلاحات خاصة صليلة ولم يكن من اللا مشاحه في الاصلاح هذا لا يشغل على هذا الرجل بمنظره المطلي عليه ولكن نحن دورنا ان نفهم الاصلاح ونجي مع فهمي لهذا الاصلاح من خلال تعريفاته ذكره التي ذكرهم مصاحبته الذي ذكر في كتابي الغريب عنده له تعريف الحسن الصحيح الحسن البريء واجب المعقبات يا الايه الاصلاحات خاصه بالنسبه لا تفتح فيه ولكن كلامه على نزلم استقر عليه الصراحه ولا يمتص من بل فيه دلالة من وجه أنه العالم مجتهد بدليل أن الصلاحاته منظرة عن دلالة الحديث مع أنها ليس عليها الاستقرار وليس أنه يعتدون في تخريجاته ولو كانت هالك الصلاحات مغروطة أو مخروطة أو خطأ أنه ردوها من وجه مجلسات أشيخنا بس للكلمات مجلسات أو مطرب لها مدللات لها مدللات عن أهل الحديث بالأشيخ سنعكس يعني الانفر غريب تؤفي الى معنى عن الجراحة الاصطلاح؟ طبعا الى معنى اختلف عن المعنى الامور طيب على كل نهاية حتى لا يسرقنا الوقت انه معت الوقت والسفة على المورد الحديث المدرج المدرج, المدرج هو تحديث مطرور من ادرجة ادرجة الشيء الشيء أي أخل الشيء بالشيء الدرج ما هي إيه؟ خل نعم أما صراحاً فهو ما هو يرى سياحه إسنادي ما هو يرى سياحه إسنادي أو أدخل في متنه ما ليس منهم أو أدخل في ما ليس منهم <تصفيق> طيب <تصفيق> المدرج اللي عريفه اسم مفهول من أدرجة الشي في الشي أي بمعنى أدخل الشي في الشي إذا ضوار وأدخله هنا <تصفيق> أما بالنسبة للصباح فهو ما هو يرى سياه إسنادي أو مدخلة مدنيه ما ليس معه طيب أقسام المدرج بينقصد إلى نوعين مدرج في السنة ومدرج في المنزل مدرج السند شير؟ وبعد ذلك نتكلم معه ميش مدرج؟ مدرج ازاي؟ لو مدرج في متنش سند اخبار؟ شو دي؟ مدرج في مع بعض اكمل؟ ممكن يكون حميل وفي سورة بسؤالي قد يكون هناك الادريش وهادي يعني بالنسبة للمدرج السند ده واحسن السورة والمدرج المد واحسن السورة إن شاء الله وسهر شهر طيب آآآآآآآآآآآآآآآآآآ هنركز في الاسئله هنركز بس مجرد مجرد تصميم مجرد السنه ده له اربع صور بس حتى لو نستغسل عليكم انا هسيب صوره واحده وأعطي لها مثال ان شاء الله انتم شفتوا مذكرات السنه دي فيها اربع صور تامثله له ثلاث صور طواليس مجرد الاسماء سنة السورة، هنصور برضو ثلاثة إجمالاً ونصور واحدة من الثلاثة بس مدرج السند الأول أن يروي جماعة مدرج السند، أول حصورة من سوره أن يروي جماعة الحديث بأسانيات مختلفة فيروي عنه راوي فيجتمع الكل على اسناد من ترك الاسانيد ولا يبين تاريخ تتطور من هذا المورد السند له اربع صور الصوره الاولى اللي هنذكرها نم بمثالها هي ان يروي جماعه الحديث باساليب مختلفه ان يروي جماعه الحديث باساليب فيجتمعوا الكل على إسناد من تلك الأسانيط ولا يبينهم مثال دائماً أنا في المصدرح على وجه الخدوس لأن عند التعريفات يكون في صور تخييفية فالصور التخييفية إذا رضعت على الطبيعة تزيل هذا فيه التخييف وتنطبع عليه على ما يوم. في حديث رؤية عن ابن مسعود رضي الله يقولناه من أعلى مين؟ ابن ابن مسعود صحابيه من اسمه اين؟ رضي الله من مسعود يقولينه؟ يقولون معك كم؟ يقولون معك نعم، والبنية الكفرة؟ أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن العواجلة لا يمكنناهنا من عبد الرحيم الحديث رواه بندار <تالك>. بندار بندار ده دا ايمان جبل من الهيئة الحجيس سواق النطر من الهيئة بندار والنون زاكنة والدال محلوحة اسمك همك بشان محمد الله نعم انا عبداللحمن ابن مهدي بندار ده دا وعميد عند ابن مهدي يركز السنة دولة عن سكانة الدولة عن عن أبي عن عم واصي بالوصول والاعمس هذه ماده انهم ابني سرحيل انا عبد الله اللي ما سميت يبقى الحديث اسناده نازل بندر راجي بندر راجي بندر نختص العشدين للنهاية عرفنا مهدي أخواني أنا عبد الرحمن قلت <تضع> أجميش قلنا مهدي أخواني اسم الشباب أنا عبد الرحمن فمهدي عميد حكثثين السوية عميد سوفيان شفير سوفيان ثم بأيضا خشفير برضو لأنه من رمال الله يقبل على شفير السلم عميد وواصل. واصل واصل عميد واصل واصل وصل عن منصور؟ لا منصور لا منصور في لا يوجد في فرق كبير بين الوغيه والهنديه وصل ومين؟ سو منصور ومين؟ لا ولا عمش نعم نشرح في العالمين نعم نعم نعم ايكنا واضح طيب الحديث مستقيم الماشي كل واحد سمع المشايشين ولكن في اشكاله يعني ها هنا المشايش يجلس هول اقوال واصل ومصور وعب اقوال الكلام ده يجبين للمعمل مسادي المعمل ساتين ساوي هو عن ثلاث احا ساوي هو عن ثلاثة الإمام الساوي رواء عن ثلاث مشايش مش كده ممكن واحد يروي حديث عن ثلا� طيب لكن هذا الحديث في مشكلة في مشكلة ايه مشكلة؟ ما كنا هذا في ايه؟ في درج في درج في السمد تبكز الناس سيخة لا لا لا لا لا ما اعلم سهم في تلاتسم المبهامين اللي هو ابن مهدي ووصل ومنصور انما يا معروف والاعمش معروف ووائل مواش معروف <تصفيق> والله إنت لو عارف دول كوية السباة يعني لحاجة عظيمة جداً باي، خدوا بالكم من إدراجي يعني إدراجي عنه يعني, يعني كيه راوي من المفروض له طريق لوحده الزواج دي قدد وحط التلاتة مع بعض يعني بمعنى إن الثوري موافي حديث عن اثنين وحديث أقر عن واحد فكيه راوي من بعد الثوري وحط التلاتة مع بعض أدرج، ماضح؟ أدرج في تفصيل لامر الكتاب الحديث الاولاني الحديث الاولاني كده تحت لفوق سفيان فين ده سفيان راسه كان على مين على اي ويس المنصور لا احنا هذه الروايه اللي فيها الخطا الروايه الصحيحه سفيان طه المنصور وعلى النيل اا وده ومنصور قد عمش وقف. وقف. وقف. مو مو عميل. عميل. مش عمر روح عن مين؟ انا بوافق عن مين؟ عن هاري وافق طب واقف روح عن مين؟ عمر وعمر روح عن مين؟ انا انا روح طيب الحديث الثاني الامام سوفيان الساوي برده روح عن مين؟ عن واصل فقط ايوه واصل راعي مين؟ انا, أنا, أنا الواد في النوادر دي ابو في ساسه فهو دي روايه في كتب السنه ودي روايه موجوده في كتب السنه لكن الجواية دية اللي لم أقبلوا عليها أنها مدرجة استند لأن التفصيل، انتعارف ما كان يدرنا لو هذا استند ذكر بهذه الصورة لو كان هذا الإسناد فيه عمر فمش يقول لنا بشي، إنما فيه إلاف في الرواية فلابد أن التأمين، إنما يقول إن أنت واصل كأنها موصولة عن عمر وإيه ليست مرسولة وتدريجها مع منصوله الأعمش اللي هو مواصل للرواية بأسلية أدراج مرسولة واضح يا فهمنا؟ علته هي أدراج مرسولة واضح كده؟ هنفهمين ولا ده ليش شاركة الرواية أسفاد يبقى هذا الحديث ثم تيتكلم عن هذا السنك تقول هذا السنك فيه مستخدم. الدراج أدرجو واصل وهو ليس في اصل السنه لان اصل السنه منصور والاعمل شرووم منصور على ان المسعود اما روايه واصل فيها صحه صحه مين ابو وائل على المسعود مباشره باصدع المشرحيه في من لا يخطئ لا العله من تحت سكان لسكان لا يخطئ الا العله ان الائمه الكبار هم دائما يخطئ واذا أخطؤوا فخطؤوا في افراد بسيطه في سبعالكو بردس يا رباسي رباسي نعم بشكل شخصي بطريق سرطان اطلع عبدوني تتبقى إضراء جونسة بضراء دي جد نعم إضراء جونسة بضراء دي عبدالدار بصين اطلع نحن سين اطلع سبعالكو بردس بطريقو بردس بطريقو بردس بطريقو بردس طب ماشي ماشي Hvis vi skal gå اللي ده ماشي اهو فالنمل الزهري طار الزهري كسر الخرم في هذا الحديث السيده عشان تقول ايه خد بالك ملخص الحديث سيد عاشق قبول واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً من بني التيل التيل تشريب النادي وتسريحة هذه الخريطة يعني استأجر يعني رسول السنة الرجل إيه؟ دليلة أيوة دليلة استأجره دليلاً هذه الخريطة قال والخريط الماهر بالهدايا جيل في الأرسل هل استأجر؟ بس شعبنا كده وصيدة عبدالله تباين نتقوم لعبدالله دين مش الكلام سهل عايشة قالوا والخريت ايه؟ والخريت ايه؟ ايه؟ الماء العديد الماء العديدون بالهدايا الماء ايه؟ يعني لده محرار بمعرفة الطرق والشعار في الجبال حتى يزال رسول الماء العديدين وقال فالجبال الزهري اتى لي هذه اللفظه من قبل المفسهي وقال والحديث الماهر بذلك اذا اشار بتفسر معنى كده اضرب في المكان ده اه ده هذا الجزء الشمال في الوسط ولا في الاول ولا في التالت بالله طب لا في الوسط وسط لان الحديث ساوي تكمله انا من 15 اضرب المكان ان انا بس تكمله الحديث اا التكمل الحديث خاردهه مسك ثلاثه حديث هذا بالنسبه لايه مضره الشمال واضح طبعا الحديث ده البخاري يقول على القدره الاستنكات الزوري تفسير ايه الراجل امام في المدني هي ولكن ليس بان نقولها البيان ان نقول ان هذه العبزه من كلام امام الزوري مع